كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعتك كل شيء رحمة وعلما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 ك أنت العزيز الحكيم وطه مُسَيِّئات ومن تقي السئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر مما قتلكم انفسكم اذ دعونا الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا فنتين واحييتنا فنتين فاعترفنا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 رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يوم بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميد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 يسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانواهم أشد منهم قوته وآثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من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 تُلْمُوسَ وَالْيَدُعُ رَبَّهِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوَأَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُثْرَت بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا؟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 قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِلَ ذَٰلِكَ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ اللَّهُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ, يوم التناد آيَات فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَيَبْعَثُ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر ما قت عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبا يا فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السوامات فأطلع إلى إله موسى وإني, وإني لأظنه كاذبا وكذا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 هي دار الطرار. من عمل سيئة فلا يجزا إلا مثلها. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي وأنا أدعوكم وأنا أدعوكم إلى العزيز الوافر لا جرما ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا ستذكرون ما اقول لكم وافوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاقب آل فرعون سوء العذاب العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصي؟ Altyazı Yanma, yuma, günün gününde اشهده يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنه ولهم سوء موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلَّا كبر ما هم ببالغيه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 لا يؤمنون، وقال ربكم دعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين.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 ذالك الله ربكم خَالِقُ كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فإن تؤفكون كذلك يؤف الذين كانوا بأيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رَبُّ العالمين فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين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 فَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلَةٌ ثُمَّ لِتَبْلُغُ أَشْدَكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُ شُيُوخًا وَمِنْكُمْ فَامِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغَ أَجَلًا مُّسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في الناطحين والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلل دعوا من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، بغير الحق وبما كنتم تمرحون، أدخلوا أبواب جهنم. فبئسَمَثُ والمتَكَبِّرينَ فاصبر إن وعْدَ اللَّهِ حَقُّ فإنَّ رِجَالَكَ بَعْضًا لَذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا, فرحوا بما عندهم من فرحوا بما من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كننا به مشركين فلم دخلت في عباده و خسر هنالك الكافرون.